ناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبيان فما ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون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 ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتذوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم